وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه والسابقون السابقون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 وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه السوره العظيمه سوره الواقعة والواقعة هي القيامة سميت بالواقعة لأنه لا بد من وقوعها إذا وقعت الواقعة أي قامت القيامة التي أخبر الله عنها وأخبر عنها الرسل وأخبرت عنها الكتب واجمع عليها المسلمون من جميع الامم الايمان بالقيامه والواقعه والدار الاخره من اركان الايمان السته فمن جحد قيام الساعه وجحد القيامة وجحد البعث والنسور هو كافر هو كافر بالله عز وجل مكذب لله والعسل ولاجماع المسلمين الإجماع القطعي إذا وقعت الواقعة اي قامت القيامة ليس لوقعتها كاذبة أي لا شك ولا تكذيب لوقوعها كما قال سبحانه بناهنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه لا ريب فيه ليس لوقعتها كاذبة وقيل المراد أنها إذا وقعت وعاينها الناس فلا أحد كذب بها وإن كان مكذبا لها قبل ذلك وعلى كل حال فإنها حادثة مروعة وحادثة عظيمة كما قال تعالى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 ليس لوقعتها كارمه خافلة رافعة عند قيام الساعة يخفض الله اقواما كانوا في الدنيا متكبرين مترفعين بسبب الكفر، يخفضهم الله إلى أسفل سافلين بسبب الكهر بالله عز وجل رافعة يرفع الله أقواما كانوا في الدنيا لا يؤبه بهم ليس لهم مكان عند الناس ولا رفعة ولا منزلة لكنهم كانوا على الإيمان بالله عز وجل والأعمال الصالحة فيرفعهم الله في أعلى عليهم فالساعة إذا قامت تغيرت الموازين فيرتفع الذين كانوا منخفضين في الدنيا بسبب إيمانهم وأعمالهم الصالحة إلى أعلى عليهم وينخفض الذين كانوا مرتفعين في الدنيا على الكفر والكبر والأعمال الباطلة ينخفضون إلى أسفل سافلين فيجب على المسلم أن يستعد لهذا اليوم ليكون مع الذين يرفعهم الله سبحانه وتعالى ويحذر من الكفر والمعاصي لئلا ينخفض مع هؤلاء المنخفضين الى اسفل سافلين قال تعالى فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون العبره بالموازين موازين الاعمال ليس العبرة بالنسب وان لم يكن له نسب في الدنيا لكن نسبه الصحيح هو العمل الصالح ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون العبره عند الله عز وجل ليست بالانساب وانما هي بالاعمال ومن بطا به عمله لم يشرع به نسبه خافضه رافعه وقيل معنى خافضه رافعه انها ينخفض صوتها حتى يسمعه القريب ويرتفع حتى يسمعه البعيد ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة ثم بين سبحانه وتعالى كيف وقوع الواقع إذا رجت الأرض رج حركت الأرض كانت مستقرة وكان الناس وكان الناس على ظهرها مطمئنين فإذا قامت القيامة رجت الأرض وزلزلت وحركت فحينئذ يتحطم ما كان على ظهرها من الجبال ومن المباني ويضطرب الناس ويرتاعون روعة شديدة من شدة الهول اذا رجت الارض يعني حركت بالزلزال بدل ان كانت قرارا رجت الارض رجا تاكيد مصدر مؤكد اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بس فتكت بست يعني فتتت بدل ان كانت صلبة جامدة فإنها تبس أي تفتت حتى تكون كالهباء وهو الدخان أو الغبار تطير في الجو إذا بس بستت الجبال بس فتتت وصارت كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض والجبال ترجف هذا معنى هذا معنى دكة الأرض ورجة الأرض يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا يعني رملا مهيلة منهال بدلا ان كانت جامده صلبة قائمة شاهقة فإنها تكون تكون رملا منهالا فكانت هباء الهباء قيل انه الدخان الذي يتصاعد من النار وقيل انه الغبار الذي يتطاير في الجو ثم يضمحل وسيرت الجبال فكانت سرابا تكون الجبال كالعهن وهو الصوف المنفوش العهن تكون كثير مهيل تكون هباء تكون سرابا كل هذه اوصاف لما تكون عليه الجبال الراسيات عند قيام الساعه هذه حالها فما بالك بما هو أقل منها ماذا تكون حاله كانت هباء منبسة أي منتشرا في الجو عند هذه الحالة عند قيام الساعة وحدوث هذه الأهوال المروعة كنتم ازواجا الخطاب لجميع الناس كنتم أيها الناس ازواجا ثلاثة أي أشكال اشكالا ثلاثة فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال أصحاب اليمين هم الذين يعطون كتابهم بأيمانهم وقيل الذين يكونون عن يمين العرش وأصحاب الشمال هم الذين يعطون صحائفهم في شمالهم إهانة لهم وقيل الذين يكونون عن شمال العرش وقوله ما أصحاب اليمين ما أصحاب الشمال هذا التكرار للتفخيم للتفخيم وتعظيم شانهم شان اهل اليمين وتحقير اهل الشمال اصحاب الشمال اصحاب الميمنه اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين الميمنه كنتم ازواجا ثلاثه اصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه اصحاب المشامه ما اصحاب المشامه الميمنه هي اليمين على ما سبق والمشامه هي الشمال على ما سبق والسابقون الأولون هذا الصنف الثالث هذا الزوج الثالث السابقون السابقون أولئك المقربون إلى الرب سبحانه وتعالى يكونون بين يدي الرب إجلالا لهم وتعظيما لهم والسابقون السابقون السابقون إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون يسبقون الخلائق يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى السابقون إلى الأعمال الصالحة في الدنيا أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها, وجنة عرضها السماوات والأرض هؤلاء هم السابقون في الدنيا إلى طاعة الله يكونون هم السابقين عند الله يوم القيامة اولئك المقربون مقربون عند الله سبحانه وتعالى تكرمة لهم في جنات النعيم يكونون في جنات النعيم دارهم ومستقرهم جنات وليست جنة واحدة جنات النعيم يعني اللذة والسرور والبهجه وكل ما يتنعم به فانه في هذه الجنه لكم فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين في جنات النعيم ثلة من الاولين وقليل من الاخرين هؤلاء المقربون هم ثلة يعني جماعة جماعة كثيرة من الأولين وقليل من الآخرين قيل ثلة من الأولين يعني من جميع الأمم وقليل من الآخرين من هذه الأمة فهم هم في ثلة من الأولين يعني من جميع الأمم الذين سبقوا إلى طاعه الله من جميع الأمم وقليل من الآخرين أي من هذه الأمة هذا قول والقول الآخر وهو الراجح أنهم كلهم في هذه الأمة ثلة من الأولين يعني من صدر هذه الأمة كثيرون من, من صدر هذه الأمة من المهاجرين والأنصار تابعين واتباع التابعين والقرون المفضلة وقليل من الآخرين من آخر هذه الأمة لأن كل ما تأخر الزمان تشتد غربة الدين ويقل أهل الإيمان الصحيح الذين يتمسكون بالدين يسبرون على الفتن والبلاء والامتحان أولئك قليلون ويكونون غربا في آخر الزمان ويكونون نزاعا من القبائل كثير من الناس يمقتونهم ويضايقونهم ويهينونهم ويعارضونهم لكنهم يصبرون وهم قله فالثله الاولى من قدر هذه الامه والقليل هم من اخر هذه الأمة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ثم ذكر جزاءهم عند الله عز وجل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر على سرر قلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور مصفوفة موضونة على سرور موضونة متكئين عليها على سرور جمع سرير وهو ال وهو الذي يجلس عليه الذي يجلس عليه للراحة على سرور موضونة مزينة بالذهب والفضة وأنواع الجواهر مرصعة مناظر عجيبة من مناظر الجنة ليست من مناظر الدنيا على سرور موضونة يعني مزينة بالذهب والفضة والمعادن النفيسة التي لم ترها العيون في الدنيا على سرر موضون متكئين عليها مستقرين عليها يستريحون عليها ويستقرون عليها متقابلين يستقبل بعضهم بعضا لوجود لو المحبة فيما بينهم فلا يعرض أحد منهم عن أحد وإنما يكونون متقابلين من شدة المحبة والألفة والسرور بخلاف ما يكون عليه الناس في الدنيا إن كونهم متقاطعين متشاحنين متدابرين يعرض بعضهم عن بعض حتى ولو كانوا مؤمنين يكون بينهم شيء من الشحناء من تهاجر من التقاطع هذا يزول في الآخرة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين ينزع الله من قلوب أهل الجنة الأحقاد والإحن والتهاجر والتقاطع الكراهيه ويجعل محلها المحبه والانس بعضهم ببعض تكيئين عليها متقابلين هذه مجالسهم ثم ذكر خدامهم يطوف عليهم ولدان مخلدون والدان يعني شباب مخلدون يعني يبقون على شبابهم لا يهرمون ولا يكبرون ولا يمرضون ولا تتغير صفاتهم ابدا الابد مخلدون على هذه الصفات هؤلاء هم خدمون وفي الايه الاخرى يطوف عليهم غلمان لهم وهنا ولدان والمعنى واحد بمعنى انهم شباب بهيوا المنظر وان هذا يبقى عليهم ولا يتغير ابدا بأكواب جمع كوب وهو ما لا عروة له ما لا عروة له هذا يقال له الكوب ليس له عروة وليس له خرطوم وإنما هو مدور بأكواب وأباريق وهو ما له الكوب الذي له عروة وله مصب الاباريق وكأس اي شراب يسقون فيها كاسا اي شرابا من معين من منبع صافي دائم من معين ليس ماء قليل ينقطع او يشح مثل ما يكون في الدنيا بل هو معين دائم كأس من معين يعني من خمر من خمر إلا أنه خمر طيب ليس هو كخمر الدنيا الخبيث ولهذا نزع الله منه صفات القبيحه فقال لا يصدعون عنها لأن خمر الدنيا تجلب الصداع في الرأس على من يشربها الآخرة خمر الآخرة ليست كذلك ولا ينزفون لا تؤثر على عقولهم كخمر الدنيا خبيثة التي تنزف العقول تحول العاقل إلى مجنون أو احط من المجنون أهل الجنة لا تغيروا هذه الخمر عقولهم وكذلك لا تنفد ثروتهم لأن خمر الدنيا تنفد الثروات وأما خمر الآخرة فإنها لا تكلفهم شيئا ميسرة معين معين النابع مستمر، لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا تنزف عقولا فتغير عقولهم بل انهم يتلذذون بها ولهذا قال لذة وخمر من خمر من خمر اللذة للشاربين خلاف خمر الدنيا انها ليس فيها لذة وانما هي منكنه وطعمها خبيث واثرها قبيح اما خمر الاخره فانها سالمه من هذه الاوصاف وكاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون هذا شرابهم او هذا نوع نوع من شرابهم والا فعندهم انواع من الشراب فيها انهار من ماء غير آس وانهار من خمر لذه وانهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات هذا شرابهم لا يصدعون عنها ولا ينسفون ثم ذكر فعامهم فاكهتهم فاكهة مما يتخيرون فاكهة لا يعلموا كيفيتها وطعميتها ولذتها إلا الله سبحانه وتعالى مما يتخيرون كل ما طلبوه من الفاكهة فهو حاور أو في الدنيا الإنسان يتمنى شيء ولا يحصل أو يحصل لكن لا يقدر على على شرائه. أو يحصل ويقدر على شراءه لكن لا يقدر على أكله للمرض لا فاكهه مما يتخيرون هذه الفاكهه قالوا وهذا يستنبط منه أنه إذا قدمت فاتها متنوعة فإن للآكل أن يختار منها ما يريد ان يختار منها ما يريد ولا يتعين انه يقتصر على نوع واحد ساكيه من ما يتخيرون ولحم طير لحم طير الا الشيء لحم الطير اللحوم كثيرة لكن الا الشيء لحم الطير هو طير الجنة أيضا هو طير الدنيا نحمي طير مما يشتهون كل ما يشتهون يتوفر لهم ولا يحتاج انه يتحرك يروح يجيب لا يأتيه في مكانه الثمره إذا أرادها ما يروح يصعد الشجرة لا قطوفها دانية في متناول أيديهم ولحم طير مما يشتهم هذا نموذج من طعامهم وشرابهم ثم ذكر أزواجهم وحور عين الحور سبق معناها أنها النساء الجميلات كبيرات الأعين صافيات الحدق صافيات الحدق جميلات الأعين فإن المرأة كانت عينها أو عيناها جميلتين فإنها تكون جميلة مرغوبه تكون جميلة مرغوبه حور عين عظام الأعين جميلة الأعين ثم وصف ثم وصف جسمها كأمثال اللؤلؤ كأمثال اللؤلؤ وال واللؤلؤ هو الجوهر النفيس بهي المنظر كامثال اللؤلؤ المكنون المكنون الذي يكون عليه كن مغلف بحيث لا يتغير لونه الشمس او الهوى او الجو مصون كامثال اللؤلؤ يعني نساء الجنه يشبهنا اللؤلؤ المصون الذي لا تغيره العوارض يبقى على منظره الجميل كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون حصلوا على هذا النعيم جزاء لما كانوا يعملون ما يحصل شيء بدون عمل فلا الذي يريد الجنة يعمل من أراد الآخرة لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فهؤلاء ما حصلوا على هذه المنزلة والكرامة إلا بالأعمال جزاء بما كانوا يعملون من الأعمال الصالحة من قيام الليل صيام النهار والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إلى الله وغير ذلك من الأعمال الصالحة هذا الذي يوصل العبد الجنه برحمة الله سبحانه وتعالى جزاء بما كانوا يعملون ثم ذكر ما يكون بينهم الناس في الدنيا يحصل بينهم سوء تفاهم يحصل بينهم شتائم سباب لغو كلام باطل كلام ساقط هذا كله يحصل في الدنيا الآخرة لا لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها كلاما لا فائدة فيها اللغو هو الذي لا فائدة فيه كلام أهل الجنة ليس لغوا ولا يسمعون كلاما لغوا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما أو كلام يؤثم كالسب والشتم واللعن هذا يؤثم أو بلغوا فقط ولكنه يؤثم فالكلام إما ان يكون لغوا لا فائدة فيه وإما أن يكون قبيحا مؤثما وإما أن يكون طيبا إما أن يكون طيبا فكلام أهل الجنة من النوع الثالث من الكلام الطيب وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد أو أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوة ولا تعثيما اي كلاما يؤثم كالسب والشتم والغيبه والنميمه والكلام الباطل هذا لا يسمعونه طهر الله اسماعهم منه الا قيلا اي لا يسمعون الا قيلا اي قولا مصدر سلاما سلاما يسلم بعضهم على بعض فلا يسمع بعضهم من بعض كلاما جارحا كلاما سيئا كلاما مؤثما كلاما لغوا لا فائدة فيه لا يسمعون الا السلام تحيتهم فيها تحيتهم فيها سلام فهم يسلم بعضهم على بعض والله جل وعلا يسلم عليهم سلاما قولا من رب الرحيم الملائكة تسلم عليهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فهم لا يسمعون في الجنة إلا السلام فيما بينهم والسلام من الله عز وجل والسلام من الملائكه الكرام هذا ما يسمعه أهل الجنة إلا قيلا سلاما سلاما فهذا كله جزاء على أعمالهم التي قدموها في دنياهم فوجدوا جزاءها عند ربهم تثمر لهم هذه الأعمال تثمر لهم مساكن في الجنة ومآكل ومشارب وايضا هذا النعيم ليس عرة للزوال ولا عرة للنهب والسرقة ولا عرة للمشاححة فيه تقاتل عليه لا هذا خالد باقي لا يزول ولا يخافون من زواله ولا من انقطاعه ولا من انقطاعه ونفاذه إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ من كل ما أرادوا واشتعوا فإنه ميسر وهم خالدون فيها لا يخشون موتا ولا يخشون مرضا ولا يخشون كبرا وهرما فإنهم يبقون على حالتهم الطيبة من جميع النواحي تغيرات في الدنيا تغيرات ما هي في الدنيا أما الجنة فإنها خالدة باقيه لا يزول ما فيها ولا ينقطع ولا يخاف صاحبه عليه من عدوه امنون فيها فهذه صفات السابقين جزاء السابقين وياتي جزاء <تصفيق> يأتي جزاء أصحاب اليمين وجزاء أصحاب المشأمة يأتي إن شاء الله الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل افتتح افتتحت السورة بحرف الشرط ولم يذكر الله جل وعلا جواب الشرط فما هو سبب ذلك؟ هل ذكر ليس لواقعتها كاذبة هذا جواب الشرط إذا وقعت الواقعة ليس لواقعتها كاذبة هذا جواب الشرط نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون يقول أخذ الجمهور من هذه الآية عدم مشروعية قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلوات الجهرية وبما فبماذا يجيبون على قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها نعم العدلة في قراءة المأموم الفاتحه خلف الإمام مختلفة وفيها إشكال لكن الجمع بينها كما هو مذهب مالك كما هو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المأموم في صلاة الجهرية يستمع لقراءة إمام وتكفيه أما في الصلاة السرية كالظهر والعصر فإن المأموم يقرأ لأنه لا مانع من قراءته ولا يشوش على نفسه ولا يشوش على أحد فبهذا تجتمع الادله ان أن القراءة تجب على المعموم في الصلاة السرية ولا تجب عليه في الجهرية بهذا تجتمع الادله نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يؤخذ من قوله تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون هل يؤخذ منها أن الأفضل تقديم الفاكهة على الأكل أو العشاء مثلا نعم قالوا هذا قالوا أن يؤخذ منها أن الفاكهة تؤكسل قبل الطعام وهذا قلون في فائدة طبية نعم أشتر الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون <تصفيق> يقول ما نوع هذا الطير وهل هو نوع واحد أم عدة أنواع؟ <تصفيق> الله أعلم أنواع الطير أنواع لأن قال طير والطير اسم جنس اسم جنس لتنوع الجنس يشمل أنواعا والنوع يشمل أفرادا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل الصديقون والشهداء هل هم في منزل هل هم في منزلة واحدة؟ والهم أعلى من منزلة السابقين وأصحاب اليمين نعم لا لا المقربون هم الأنبياء والصديقون والشهداء هؤلاء من, من المقربين نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الولدان المخلدون هم صغار المسلمين الذين ماتوا وهم صغار قبل سن التكليف الله أعلم هم والذان المخلدون من ما يخلقه الله في الجنة مثل الحور العين مثل الحور العين خلق من خلق الجنة نعم. السلام عليكم صباحت الوالد يقول السائل ما رأي فضيلتكم في من يقول إن قراءة سورة الواقع صباحا ومساءا تمنع الفاقة والفقض نعم مرد شيء من هذا. أرد شيء من هذا هل... ففي قراءة أفضل بلا شك نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ألا يؤخذ من قول الله تعالى إلا قيلا سلاما سلاما أنه يجوز في القاء السلام أن يقال سلام وهل... نعم, نعم هذا موجود في القرآن يعني تنكير السلام يقال سلام هل قاله إبراهيم عليه السلام قالته الملائكة دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام أو من منكرون فيجوز انه يجعل بالالف واللام السلام عليكم والسلام على من اتبع الهدى ويجوز أن ينكر فيقال سلام وهذا يقولون أنه ابلغ تنكير أبلغ من التعريف نعم أعشاء الله إليكم الوالد يقول السائل في قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما هل يتكلم أهل الجنة ويسمعون كلاما غير السلام نعم تكلمون ويتخاطبون تكلمون فيما بينهم ويتخاطبون فيما بينهم, ويتخاطبون فيما بينهم ويسلم بعضهم على بعض ما هم معناه انهم مقصورون على السلام يتخاطبون ويتكلمون نعم الله إليكم الوالد يقول السائل ف... هي ذكر الله شيئا من كلام أهل الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فهم يتخاطبوني يكلم بعضهم بعضا ويتساءلون نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يؤخذ من قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون أن القول عمل لأن من قولهم لا إله إلا الله العمل يكون عمل القلب وعمل الجوارح والقول يكون أيضا قول اللسان وقول الجوارح مشترك فالقول يكون باللسان ويكون بالقلب والعمل يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل نود معرفة أنواع الكفر والفرق بينها في الإثم الكفر قسمان كفر أكبر يخرج من الملة يخرج من المله وهو جحود أو إنكار أو التكذيب بشيء مما أخبر الله به أو أخبر به رسوله أو أجمع عليه العلماء، فمن أنكر شيئا من ذلك فإنه يكون كافرا، من لم يؤمن. بأسماء الله وصفاته من لم يؤمن بالقضى والقدر من لم يؤمن بالملائكة من لم يؤمن بالرسل من جحد ركنا من أركان الإيمان فهو كافر هذا كفر أكبر يخرج من المله كفر أصغر لا يخرج من الملة لكنه شديد الإثم وذلك مثل قتل المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر كفر يعني كفر اصغر لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض هذا كفر نصر أو خروج من الملة كبيرة من كبائر الذنوب كفر اصغر لا يخرج من الملة وكذلك الحلف بغير الله قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو اشرك مراد الكفر الأصغر والضابط في هذا قالوا إذا عرف الكفر بالألف واللام فهو الكفر الأكبر وإذا, وإذا نكر فهذا كفر اصغر نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يقول ما الصحيح في الوقف في هذه الآية وما المراد به ما يترجح شيء لكن الآية تحت المعنين إن أريد بالتأويل ما يقول إليه الشيء إن أريد بالتأويل ما يقول إليه الشيء في المستقبل فهذا لا يعلمه إلا الله أما إن يريد بالتأويل التفسير فهذا يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم إذا أريد به التفسير فالراسخون في العلم يعلمونه وأما إن أريد به ما يقول إليه الشيء في المستقبل مما يكون في الجنة ما يكون في الآخرة فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي أفضل الكتب التي ينصح بها فضيلتكم في أسباب النزول وفي إعراب وبلاغة القرآن أسباب النزول فيها مؤلفات منها أسباب النزول للواحد او كتاب مشهور ومطبوع متداول أسباب النزول النزول للواحد وفيه غيره من الكتب وكذلك منبثة اسباب النزول منبثة في كتب المفسرين يذكرون سبب النزول مع تفسير الآية هذا أسباب الكتب التي في أسباب النزول موجودة في كتب التفسير وموجودة مفردة ذكرت لكم واحد من المفردات في اسباب النزول وأما إعراب القرآن من جهة النحو هذا فيه كتاب العكبر إملاء ما من به الرحمن في إعراب القرآن مفرد في الإعراب ويوجد الإعراب في ثنايا التفسير أيضا المفسرون يعرفون الآية ويبينون إعرابها وأما البلاغة هذه بلاغة القرآن أيضا تجدونها في التفاسيل. لا سيما تفاسير المتأخرين يعتنون بالبلاغة مثل الزمخشري مثل يعتنون ببلاغة القرآن مثل أبي حيان البحر المحيط نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل حرف الشرط في قوله تعالى إذا وقعت الواقعة ألا يكون جوابه قوله تعالى فاصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة؟ لا جوابه ليس لوقعتها كالية نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل عندي أرض بقيمة ثلاثمائة ألف ريال نعم يقول أحسى الله إليكم عندي أرض بقيمة ثلاثمائة ألف ريال نعم. ولم أزكها بعد ولها ثلاث سنين فما نصيحتكم لي وما الواجب علي؟ عندك دراهم مضى عليه ثلاث سنين ولم تزكها يجب عليك أن تحصي زكاتها عن كل سنة وتجملها وتخرجها في الحال نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل انتشر في بعض المساجد وضع لوحات أمام المصلين مكتوب عليها الأذكار التي تقال بعد الصلاة فما حكم ذلك يا إخواني ما يجوز الكتابة في المساجد ولا تعليق الكتابات في المساجد هذا من العبث ومما نهي عنه ومما يشغل المصلين وليس هكذا تعليم العلم ما تعليم العلم ما هو ملصقات تعليم العلم يكون بدروس وبمحاضرات وبندوات ما يكون بملصقات تلصق يجب أن المساجد تخلى من هذه الملصقات والمعلقات نعم أحسن الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها مراده واضح أنه يرتفع في منازل الجنة إلى آخر آية يقرأها لأن الجنة واسعة وجنة عرضها السماوات والأرض الجنة واسعة يا أخ الدرجات نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم قول القائل لزوجته لو رأتك الحور العين لأصابتها الغيرة منك فانت أجمل هذا كلام باطل هذا من الكذب هذا من التملق والكذب لا يجوز مثل هذا الكلام يعني هي أحسن من الحور العين نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في مصر هذه الأيام حملة على الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه فما وصيتكم يا شيخ ولماذا هؤلاء السفلة يتجرؤون على هذا الصحابي الجليل لعداوتهم للدين وابو هريرة رضي الله عنه روى الأحاديث التي لا تعجبهم فهم يحملون عليه من هذه الناحية لأنه يروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجبهم ولا توافق أهواءهم فهم يحملون عليه من أجل هذا ولا يحمل على ابي هريره إلا أحد رجلين إما شيعي يبغض الصحابة ويبغض الأحاديث وإما عقلاني من العقلانيين الذين يردون الأحاديث التي تخالف عقولهم وأفكارهم نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل هل الجنة درجات وما أنواعها حيث إنه ورد في القرآن جنات الفردوس وجنات النعيم نعم الجنة درجات اعدها الله للمؤمنين في الجنة مئة درجة اعدها الله للمجاهدين ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض وأعلى الجنة هو الفردوس هو الفردوس قال صلى الله عليه وسلم هو أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل ينصح فضيلتكم طالب العلم المتوسط بأن يقرأ في كتب شيخ الإسلام وفتاواه هو بالمهم القراءة المهم المعلم الذي تقرأ عليه فإذا وجدت المعلم العالم الثقه فتقرأ عليه كتب شيخ الإسلام أو غير كتب شيخ الإسلام كتب موجودة لكن المشكل المعلمون الاكثر هذا المشكل الآن ما هو مشكلتنا من الكتب كتب والله الحمد كثير وكثرت الآن لكن المشكل من الذي يدرس هذه الكتب على الوجه الصحيح ويبين ما فيها من كنوز العلم وثمراته فابحثوا عن مدرسين فإذا وجدتم المدرسين فالكتب موجودة الحمد لله نعم أحسن الله عليكم الوالد يقول السائل ابتلي كثير من شباب المسلمين المعجبين بالرياضة بلبس ملابس مكتوب عليها أسماء لاعبين من النصارى فهل هذا نوع نوع موالاة لأولئك الكفرة؟ نعم إذا أعجبوا بهم فإنهم يكونوا قد احبوهم لأنهم ما يعجبون بشيء الا وهم يحبونه ولا يجوز تعليق اسماء النصارى أو شعارات النصارى كالصليب وشعارات الكهر لا يجوز أن المسلم يجعلها في ملابسه أو يعظم أعداء الله ويجعل صورهم في ملابسه الصور من حيث هي لا يجوز ولكن صور صالحين لا يجوز أن يلبس وكيف صور أعداء الله نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائن اشتهر أحد الرقاة بالقراءة على الزيت حيث يتزاحم الناس عليه ويأتون من مناطق بعيدة للبحث عن الزيت فقط حتى ان بعضهم يحرص على ارسال هذا الزيف الى خارج هذه البلاد كما توجيهكم حفظكم الله للرقاه اولا وللمرضى ثانيا الرقيه مشروعه, الرقية مشروعة. ويكون هناك رقاه شرعيون من أهل العقيده الصحيحه ومن اهل العلم يكون هناك نحن لا ننكر الرقيه ولا ننكر أن يكون هناك رقاة والرقية تكون في الماء تكون في الزيت تكون في ما يشرب أو ما يؤكل تكون الرقية في هذه الأمور وتكون مباشرة على المصاب وهذه أحسن تكون الرقية مباشرة على المصاب وعلى المريض هذا كلهم معترف به لكن الشان في الراقية من هو؟ وما هي عقيدته وما وماذا يعمل هل هو يقتصر على الآيات والأدعية الشرعية أو يأتي بخرافات ويأتي بشرك ويأتي بطلاسم وينادي الشياطين والجن ينبغي أن يتوقف في أمر الرقي ما كل راقي ولو تجمع الناس وتجمهروا عليه ما يقتر به حتى تعرف طريقته ويعرف منهجه في الرقيا نعم الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل قال بعض طلبة العلم إن القول على الله من غير علم أعظم ذنبا من الشرك بالله فهل هذا صحيح نعم هذا في الآية ولانما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم ذكر القول على الله فوق الشرك لأن الشرك نوع من القول على الله بغير علم لا. أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل من أنكر ما جاءت به الأدلة تواترا مثل, مثل الرؤية والشفاعة هل نحكم بكفره هذا فيه تفصيل إن كان عالما وقالوا لو ولو جاءت الأدلة أنا ما اعتقدها ولو جاءت الأدلة هذا يكفر أنه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين أما إن كان مقلدا أو جاهلا مقلدا لغيره أو جاهلا أو متاولا تأويلا يظنه صحيحا وهو غير صحيح فهذا لا يكفر إنما يضلل قال ظال ولا يكفر حتى يبين له الحق فإن قبله الحمد لله وإن لم يقبله بعد البيان إنه يكفر نعم سماحه الوالد يقول السائل هناك رسالة عن طريق الجوال وهي مقولة لأحد الصحابة حيث قال سبحان الله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات وعدد السكون يقول هذه العبارات قال الصحابي في عام ثم قالها في عام آخر فرأى في المنام أحد الملائكة يقول لم ننتهي من إحصاء تسبيحك في العام الماضي يقول فما صحة هذه الرواية وما توجيهكم لتناقل مثل هذه الرسائل في الجوالات لا يعتمد على النقل لا في الجوالات ولا في المطويات ولا حتى في الكتب لا يقبل حتى يذكر المصدر الذي نقل منه هذا الكلام لا بد أن يذكر المصدر الذي نقل منه هذا الكلام حتى يراجع ويتأكد منه ولا يكون قد غير فيه شيئا أو دس فيه شيئا أما إذا كان مجرد قول إنه لا يقبل أبدا نعم أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي دلالة استخدام لفظ الفعل الماضي في قوله نعم يقول أحسى الله إليكم ما هي دلالة استخدام لفظ الفعل الماضي في قوله تعالى إذا وقعت الواقعة وقوله رجت وقوله وما ورد في قوله كانت وكنتم بينما لم تقع الواقعة بعد إذا إذا لأن إذا لما يستقبل من الزمان قبلها إذا إذا رجت الأرض رجت وكنتم يعني إذا كنتم معفوف على فإذا لما يستقبل من الزمان وإذ للسكون لما مضى من الزمان نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل شخص أدرك الإمام في صلاة العصر بعد الرفع من الركعة الأخيرة وبعد تسليم الإمام رأى مسبوقا قد أدرك مع ذلك الإمام ثلاث ركعات فأتم بذلك المسبوق فصلى معه ركعة رجل يقول أحصل الله شخص أدرك الإمام في صلاة العصر بعد الرفع من الركعة الأخيرة وبعد تسليم الإمام رأى مسبوقا قد أدرك مع ذلك الإمام ثلاث ركعات فأتم بذلك المسبوق فصلى معه ركعة وعندما قام لإكمال صلاته أتى مسبوق آخر فأتم بهذا المسبوق فما حكم صلاة كل من المسبوقين كله من التوسع كل من التوسع في هذه المسألة من غير فقه ومن غير علم المسبوق إذا قام لا يدخل معه أحد المسبوق إذا قام لا يدخل معه أحد ولا يدخل هو مع أحد بل يكمل صلاته لمفاده أما هذا الشبك بين صلواته وبين وإماه وبين. هذا توسع لكن ما نقول إن صلاته باطلة لكن نقول لا يعمل هذا العمل في المستقبل. نعم الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل هل قوله سبحانه على سرور موضونة وقوله يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وقوله وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون يقول هل هذا النعيم خاص بالمقربين فقط دون أصحاب اليمين نعم هو الكلام في المقربين ثم ذكر أصحاب اليمين نعم وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين في سدر مخلود وطلح منظود من إلى آية نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الخوالج كفار أم مبتدعه وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية هل المقصود بذلك الكفر الأكبر أم الأصغر الجمهور على أنهم ليسوا كفارا وإنما المراد الكفر الأصغر فساق ولا يكفرون ولما سئل امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه مع انه يقاتلهم قيل له ا كفار هم قال لا من الكفر فروا فعملهم هذا عن جهل عن جهل واجتهاد خاطئ ما تعمدوا هذا الشيء فهم اهل ضلال وليسوا كفارا خارجين من الملة ومن الآئمة من كفرهم من الآئمة من كفرهم كالإمام البخاري حكموا بكفرهم وخروجهم من الملة نعم لكن الجمهور على القول الأول وأن كفرهم كفر أصغر نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل من المعلوم أن من ترك فعل المعصية خوفا من الله تعالى كتبت له حسنة من المعلوم؟, يقول من المعلوم أن من ترك فعل المعصية خوفا من الله تعالى كتبت له حسنة فهل من نوى فعل المعصية ولم يفعلها لعجزه عن فعلها وعدم تمكنه منها هل تكتب عليه سيئة وهل يكون في الإثم مثل الذي عمل المعصية إذا هم بالمعصية فلم يعملها خوفا من الله كتبت له حسنة وأما إذا لم يعملها لأنه لم يتمكن منها ولو تمكن لعملها فهذا يأثم على نيته ولا تكتب له حسن يأثم على نيته ولا تكتب له حسن لأن نيته لفعلها باقي ولم, ولم يتركها خوفا من الله وإنما تركها لأنه لم يتمكن منها وفي نيته ولو تمكن منها لعملها نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل انا مسافر وصليت صلاه العشاء مع جماعه المسافرين وهم يصلون المغرب انا مسافر يقول احصليكم انا مسافر وصليت صلاه العشاء مع جماعه المسافرين وهم يصلون المغرب وفاتتني ركعه وادركت معهم ركعتين فهل يجوز ذلك وهل تصح صلاتي لا المغرب غير مقصورة ثلاث ركعات فأنت تصلي خلف إمام يصلي صلاة لا يدخلها القصر وهي ثلاث ركعات فلا يجوز لك أن تقتصر على ركعتين بل تكمل صلاتك تكمل صلاتك أربعا نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ورد في الحديث أن سورة البقرة وسورة آل عمران لو صليت خلف إمام يصلي الظهر أو العصر أربع ثم قصرت وهو لا يقصر لا يجوز هذا ولا تصح صلاتك، لا يجوز أن تقصر خلف من يتم الصلاة لا بد أن تتابع الإمام وأن تكمل الصلاة معه نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل وردت الحديث أن سورة البقرة وسورة آل عمران تأتيان تظلان صاحبهما يوم القيامة فهل المراد بذلك الذي يحفظهما أم الذي يتلوهما الذي يعمل بهما المراد بذلك الذي يعمل بهما أما الذي يحفظهما ولا يعمل بهما إنه لا ينتفع منهما بشيء نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل يتردد في الآونة الأخيرة مصطلح علماء الصحوة وعند السؤال عنهم يذكر بعض الفضلاء دون ذكر كبار العلماء المعتبرين فما مدى صحة هذه الكلمة أولا الصحوة ما معنى الصحوة يعني معنى أن المسلمين غافلين كلها المدة توتج الصحوة لا هذا تعبير خاطئ المسلمون ولله الحمد لا يزالون فيهم من هو على صحوة من دينه وعلى عمل صالح ما ينقطع الخير فقولهم الصحوة الكلمة هذه تحتها ما تحتها لأن معناها أن المسلمين كانوا غافلين ونائمين عن دينهم ومقصرين حتى جاء هؤلاء فهذا تزكي لأنفسهم وتنقص لغيرهم فهذه اللفظة لا يناسب أن تقال نعم أحسا الله إليكم الوالد لما كونهم يذكرون أحبابهم واللي يريدون ولا يذكرون الذين لا يحبونهم هذا, هذا تبع الهوى هذا هوى ونظل ممن اتبع هواه وبغير هدى من الله نعم أحسا الله إليكم الوالد يقول السائل ورد في حديث امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما في الصحيحين في الخلع أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم ولكنني أكره الكفر في الإسلام والمقصود كفران العشير فما الجواب على ذلك مع قاعدة أن الكفر إذا عرف كان أكبر وإذا نكر كان أصبر يا أخي أنت حسرته لنا وريحتنا تقول الكفر بالعشير ما هو بالكفر الكفر بالدين ما هو بالكفر بالدين وإنما هو كفر بالعشير فقط من مثل, مثل الكفر النعمة مثلا نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما رأيكم في من يداوم على الدعاء بين الأذان والإقامة مع رفع الأيدي لأن البعض دعا أن مداومة الرفع في هذا الموضع بدعة يقول صلى الله عليكم ما رأيكم في من يداوم على الدعاء بين الأذان والإقامة مع رفع الأيدي لأن البعض دعا أن مداومة الرفع في هذا الموضع بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع هنا ويكون المشروع الرفع احيانا وترك احيانا والله أنا أرى أن الرفع كله لا أحيانا ولا دائما هو مشروع يدعو بدون رفع يدين يدعو بدون رفع يدين <تصفيق> نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا وضعت المرأة حملها بعد وفاة زوجها باسبوع فهل تحد على زوجها بعد الأسبوع أم لا إذا ولدت إذا ولدت بعد وفاة زوجها إذا ولدت بعد وفاة زوجها خرجت من العدة هو إذا مات زوجها إذا كانت مثلا إذا كانت مطلقة مثلا طلقها زوجها فأي في عدة الطلاق فإذا مات زوجها فإنها تخرج من العدة لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نعم أحسن الله إليكم سباحة الوالد يقول السائل السوات وكذلك لو مات عنها زوجها وهي حامل لو مات عنها زوجها وهي حامل وجبت عليها عدة الوفاة أربعة اشهر عشرة أيام لكن إذا ولدت ولو بعد وفاة زوجها بساعة أو بنصف ساعة تخرج من العد لهذه الآية وعولات الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن فهي مخصصة لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الحامل مخصصة إذا وضعت خرجت من العدة نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل بالنسبة للسواك هل هو هل المطلقة أنا قلت المطلقة لا المطلقة تبقى على عدةها ولو مات زوجها تبقى على عدتها حتى تحيط ثلاث حيات إنما هذا في المتوفى نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل بالنسبة للسواك هل يكون الأفضل بعد الاذان أم قبل الوضوء ام بعد إقامة الصلاه كله كله جائز يا اخي قبل الاذان بعد الاذان عند الوضوء عند الدخول في الصلاه كله جائز نعم احصى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل يتيم كفله عمه بعد وفاه ابيه وتربى في بيت عمه فهل بنات عمه يحل له الزواج منهن؟ ما دام ما بينهم رضاعه فيجوز له ان يتزوج منه ولو تربى في بيت أبيهن لا يجعل تربيته في بيت أبيهن لا تجعله محرما لهن الاجنبيات من منه إلا إن كان بينهم رضاع نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل أنا مقيم في فرنسا والقانون هناك يجبر كل من أراد شراء منزل أو فتح دكان أو محل تجاري أن يعقد عقد تأمين على ذلك المنزل فهل يجوز لذلك؟ تأمين لا يجوز لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكبرى تأمين أكل للمال بالباطل هل يجوز لا يجوز لك لا في فرنسا ولا في الرياض ولا في أي مكان نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل التسبيح بعد الصلاة يكون باليد, اليم... باليد اليمنى دون اليسرى كما يقول البعض لنا لا بأس بالتسبيح بالأصابع اليدين لا بأس بذلك ولا يقتصر على أصابع اليمنى ألست تسجد على اليدين ألست ترفع يديك عند التكبير؟ ترفع اليدين هل ترفع يد وحده هل تسجد على يد وحده الجديد والأصابع كلها مستنطقات اليمنى أصابع كلها اليمنى وأصابع الجسر anyway. اشغل أصابعك بذكر الله عز وجل نعم سماحت الوالد يقول السائل ما هي السنن الراتبة قبل صلاة الجمعة وبعدها يقول أحسن الله إليكم ما هي السنن الراتبة قبل صلاة الجمعة وبعدها الجمعة ليس لها راتبة قبلها لكن تصلي ما تيسر لك على أنه نفل مطلق أما بعد الجمعة فراتبتها أقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات. راتبت الجمعة بعدها وأقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات بسلامين وبعض الروايات ست ركعات بثلاث تسليمات نعم الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل لماذا يلبس الصوفية العمائم والسلفيون يلبسون الغترة بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة فما هو الصحيح اللباس الأصل فيها الاباحه إلا إذا جعل شعار واعتقد أن هذا النوع في فضل هذا بدعه إذا اعتقد أن العمامة السنه هذا بدعه أما لبس العمامة ولبس الشماغ ولبس الغترة ولبس الطاقية و. أو ما على راسك شيء هذا حسب العوايد حسب العوايد لا يدخل في العبادات أما إذا اعتقد أنه عبادة وأنه فيه فضل فهذا بدعة ولا يجوز نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد تقول السائلة المرأة المحدة التي مات زوجها هل لها أن تزور والدها المريض في النهار المرأة. تقول أحسن الله عليكم المرأة المحدة التي مات زوجها هل لها أن تزور والدها المريض في النهار لا بس إذا كان والدها مريضا تزوره في النهار وما في الليل فتبقى في البيت نعم تقول أحصل عليكم وما حكم وضع وليمة بعد انتهاء فترة الإحداد حيث كثر هذا بين الناس لا أصل لهذا لا أصل لهذا إن اعتقد أنه من أحكام العدة فإن هذا لا يجوز نعم بسم الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل إني شاب أريد الزواج وأمي تريد مني أن أتزوج من الأقارب وهم طلبوا مني مهرا لا أستطيع عليه فهل تلزمني طاعة أمي في هذا الأمر وخاصة أنني بحاجة إلى الزواج فهل أعصيها في هذا الأمر وتزوج من امرأة غير التي تريدها أمي العصل الوجوب التفاهم بينك وبينها ويقناعها يقناعها بأمي <تصفيق> حالتك وما أظنها إذا أقنعتها أنها تمانع في هذا بس المسألة مسألة تفاهم وعدم عدم تشاحن بينك وبينها أو إصرار على رأيك وهي تصر على رأيها لا تفاهم واحسن وحاول معها بالتي هي أحسن حتى تقتنع نعم أنت الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد